قال قلوبنا في أجنات مما ما تدعونا إليه وفي آذاننا قرون ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فعملنا نعامل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى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 في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طال